قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وانتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصد أفتمى في سبع بقرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع نعج وسبع سبلات خبر وهو قرا بساتي العلي لألي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتينا بعد ذلك سبع شداد كلما ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون <تصفيق> ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغوث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ أَلَمْ تَخَطُبُ كُمْ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قلنا حاشا لله ما علمنا عليهم من سوء قالت مرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني أن أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين